بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومين مؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئم. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى وسئ أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعله من المرسلين فالتقطه.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 وقن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 كيتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل Vallam ma vrad ma amadiyan vjed alihi ummete min alnas ysqon ve vjed منهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نستي حتى يصدر الرعاة وأبنا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما التئ الى من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج على أن تأجرني ثمانية حجج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 قال لأهلهم كثو إنني أنستنا رل علي آتيكم منها بخبر أو جذوة أو جذوة من النار لعلكم تصلوا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 وَأَنْ أَلْقَى صَوَكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدَبِّرَ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضلم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن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 فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا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 "Kâlû ma hada illa sîhrem muhterâû ve ma semâna bî hada fi وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عدته ومن تكون له عاقبة الدار ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياها ما نعل الطين فجعل لي صرح فجعل لي صرح لعل الطالع إله إله موسى وإني لا من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن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 من المقبوضين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين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 رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم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 افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادينهم فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويحتار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عَمَّا يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء إن أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلايل من إله غير الله يأتيكم بلايل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟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 لكل امتي شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان وَإِنَّ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَوا عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ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 سَنُصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنُ كما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أَشَدُّ منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم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 فِئَتَيْن يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ الله وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ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 صدقين. من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.